الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذين خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين بِخُلُقِهِمْ وَخُفْ كَالَّذِي خَافُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وَرَأَيْنَا وَاصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 111. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يأمرون بالمعروف يُحْطِمُهُمُ اللهُ أَنَّىكَ سَيُحْطِمُهُمُ الله إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ الله إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عبد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة إجنت علم ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله اكبر هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم